أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صنورة أنزلنا <صفيق> الزالية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جادة ولا تأخذ أخذكم بما رحبكم في is heaven. قادم <تصفيق> a لولا <تصفيق> أجل قائتم ما ليس لكم بي علم وتقتبونه. لكم بعلم وتخسبونه Thank mm -hmm. you. al <tabuuh> سبحانك يا ربك سبحانك. محمى الله. الله تطلع عندي. يا ربك يا رب. يا, الله, يا, رب يا, رب. يا الله ان تعدوا لمثلي ابدا بسم اللHuh... لا... الله الرحمن الرحيم فلمابي... ال enfin الله اكبر سبحانك يا تشيع عن في الذي ما آمَنَ نُهُم عَذَابٌ أَلِيم All right. الذين آمنوا لا تتابعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَعَابِحُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ هم من أقد أبداء ولات لله زل في مي رشى